أعوذ بالله من أجل مصدر الرجيم تنقية هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج لا بالرحمن الرحيم na nơi I'm <laughs> going Kiitos. هو طوله فان فان Kiitos كافرون الله La, هذه التلاوة مقدم لكم من موقع معراج،